ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نط ما أنبه فإن أصابه خير نط ما أنبه وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين